الفطرة خمسهم وكنا قد انتهينا من التعليق على جزئية الختان وما يتعلق بها من أحكام لننتقل إلى الحديث حول الاستحداد الاستحداد صرح الشارح باتفاق العلماء على استحبابه كذا قال تبعا لغيره وفاتهم أن ابن العربي المالك رحمه الله تعالى ذهب إلى الوجوب فقال والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في الحديث كلها واجبة فإن المرأة لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين وأكده هنا أي في الاستحداد بما رواه أحمد عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا فظاهره يدل على أن الأخذ من الشارب واجب بل لو قيل تاركه مرتكب كبيرة لم يكن بعيدا لهذا العقاب ليس منا والظاهر أن الإمام النووي رحمه الله تعالى لم يلتفت إلى قول ابن العربي هذا فقال معظم هذه الخصال ليست بواجبة عند العلماء وفي بعضها خلاف في وجوبه والمضمضة والاستنشاق ولا يمنع أو لا يمنع قرن الواجب بغيره كما قال تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده والإتاء واجب والأكل ليس بواجب تعبير دي صحيح أو فيه كلام دي هو نقول نأذ بكده لا, لا لا قوله والإيتاء واجب والأكل ليس بواجب تعليق على الفقرة دي أو التعبير ده ها لا أنا أتكلمش الآن على دلادة الاختران أنا أتكلم على هذا التعبير والأكل ليس بواجب هل هذا التعبير صحيح هو الأصل واجب الأصل واجب يعني يجب عليه أن يأكل بالقدر ومن النوع الذي يحفظ حياته إنما الاستحباب أو التخيير ليس في أصل الأكل وإنما فيه ها؟ في نوعه ووقته يقول إمتى ويقول إيه هذا هو اللي فيه التخيير إنما أصل الأكل واجب وإلا لو أهلك نفسه بطرك الأكل لكان آتما عشان كده انا قلت عنديكم كذا قال ولو قال والاكل من الثمر ليس بواجب لكان اولى ليه؟ والاكل من الثمر لانه ممكن يأكل من غير الثمر ما يحفظ حياته ممكن يأكل عيش وملح ممكن يأكل اي حاجة غير الثمر وضع اننا احنا بنقول هنا اصل الاكل واجب بخلاف نوع الاكل ووقت الاكل نعم. آه. قلت والأكل من الثمر ليس بواجب أو لو قال والأكل من الثمر ليس بواجب لكان أولى لأن أصل الأكل واجب بما يحفظ البدن وتقدم التعليق على هذا القول لمسألة بلالة الالكتران هل هي قوية في الاستدلال أم ضعيفة في الاستدلال وقلنا إن هي تقوى إذا كانت في حالة عطف الايه يا راجل بلالة... مش الجمل الجمل دلالة الاقترام فيها ضعيفة ليه لان كل جملة قائمة بمفردها بخلاف المفردات التي يقتقر بعضها الى بعض طبعا سبق نحن علقنا على هذه الجزئية طيب اذا قلنا بان الاستحداد سنة اذا هنا انه ورحمه الله نقل ان الاستحداد ايه ان الاستحداد مستحب. باعتبار ان هو اعتبر الخلاف بين العلماء في اشياء هي الختان والمضمضة والاستنشاق الختان سبق ان احنا اكلمنا فيه وفرأنا بين الذكر والانثة والمضمضة والاستنشاق سيئة في الكلام فيهما في اثناء الوضوء ان شاء الله ان بقية خصال الفطرة فاشار الى انها ايه مستحبة خلافا لقول ابن العربي المتقدم طيب اذا سلمنا للجمهور بأن الاستحداد سنة فهل للزوج أن يجبر زوجته عليه مذهب الحلابلة وأصح القولين في مذهب الشاتعية أن له أن يجبرها إذا طال وقيل له إجبارها أو ليس له إجبارها حتى يفحش بحيث ينفر التواق يعني الرجل الذي يحتاج إلى زوجك أو يتوق إلى معاشرتها فيجب نفورا بسبب عدم الاستعداد فهذا يلزمه أن يدبرها على الاستعداد قال النووي رحمه الله فيه قولان مشهوران أصحهما الوجوب وهذا إذا لم يفحش بحيث ينفر التواق فإن فحشاء بحيث نفره وجد قطعا والظاهر أن لكل من الزوجين أن يحمل الآخر على التلطف بما يحقق العشرة بالمعروف كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف مع قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف إذا كان عدم الاستحداث سواء عند الرجل أو عند المرأة سينفر أحد الطرفين من الآخر فالأصل أن هذه النفرة الحاصلة ليست من الشرع في شيء وإنما تجتنب سواء عند الرجل أو عند المر في وقت الافتحداج وقته بعضهم بكل جمعة أو مرة في الإسبوع وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد وذهب بعضهم إلى عدم التوقيت وأنه يقدر بالحاجة وهو يختلف من شخص إلى آخر والمعتبر طولها وهو مذهب الشفعية قال ابن البر إنه قول الأكثر ومن قال بالتوقيت استدل بحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال وقت لنا أو وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار وندف الإبط وحلق العانة أن نترك أكثر من أربعين ليلة قال الشوكان رحمه الله المختار أن يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز تجاوزها لكن قال النووي رحمه الله معنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يوما وليس معناه الإذن في التأخير أربعين مطلقا وقد نص الشافعي رحمه الله تعالى والأصحاب رحمهم الله على أنه يستحب تقليم الأضفار والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة وقال القرطبي هذا تحديد أكثر المد والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة وإلا فلا تحديد فيه للعلماء إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل يبقى هنا قول أنس رضي الله تعالى عنه وله حكم رفع وقت لنا في كذا وكذا أن لا نترك أكثر من أربعين هذا إيه أقصى مدة يطرق فيها هذا الشيء بلا اتباع الشرع فيه لكن قبل ذلك والناس تختلف أحوالهم وهناك من شعره أكثر من شعر الآخر وهناك من تنمو أظفاره أكثر من أظفار الآخر ونحو ذلك إذن مسألة هنا أظفار والله تعالى أعلم فعلا بتدور مع مع الحاجة والأصل أن الإنسان يسعى أن يكون في الصورة والمظهر الذي يحبه الله عز وجل ورسوله أن يكون عليهم أما إن تزيد عن أربعين يوم فهذا هو محل البحث وهنا سؤال لو ترك الاستحداد فوق أربعين يوما أو لو ترك الاستحداد فوق أربعين يوما هل يحرم أم يكره مذهب الحنفية التحريف والشافعية والحنابلة مكروه كراهية شديدة وظاهر الحديث يدل على عدم الجواز أما قبل الأربعين فلا حرج عليه في طرقه خاصة إذا لم يفحش لن نفس اللي لم يقول وقت لنا أو أنا سيقول في قص الشارب وتقليم الأذفار ونكف الإبط ألا نترك أكثر من أربعين ظاهروا الإيه النهي عن ترك هذه الأشياء بدون اتباع الشرع فيها أكثر من هذه المد والنهي الأصل فيه أنه يحمل على, الإيه؟ على التحريم ولا يقول قائل ان هذا من العادات والاصل في العادات انها ايه لا ترتقي الى التحريم لا الاصل على الراجح ان التحريم تقتضيه او يقتضيه انه او ان النهي يقتضي التحريم الا مقارين لسيما وان احنا بنتكلم الان على الفطرة وبعض اهل العلم يرى إن مجرد وصف هذه الأشياء بكونها فطرة يدل عليه لزوم اتباع الشرع فيه نعم صفة إزالة الشعر قال الشوكان رحمه الله ويكون بالحلق والقص والنتفي والنورة لكن فيه خلاف بين العلماء يعني كأن الشوكان يميل الى إن هذا الشعر يزال بأي طريق كان سواء كان بالحلقة او بالقصة او بالنسف او باستعمال البدرة المعروفة في ازالة الشعور وما بيقولوا عليها يعني خليط من الكلسم والبريم اللي هي ال... وما بيقولوا عليها يعني خليط من الكلسم والبريم اللي هي النورة هذه انما هي معروفة بدرة بتزيل الشعب هذا باب واسع على كلام الشوكان رحمه الله لكن في خلاف بين العلماء فمنهم من قال بالحلق مطلقا للذكر والأنث وهو مذهب المالكية وكرهوا النتف ومنهم من قال أو من فرق بين الرجل والمرأة فاختار الحلق للرجل والنتف للمرأة فما هو مذهب الحنفية والشافعية ومنهم من فرق بين المرأة الشابة والكهلة فقالوا بالنتف للأولى والحلق للثانية واقتاره ابن العرب المالك وقيل بأي شيء أزاله فلا بأس وهو المشهور من مذهب الحنابلة والذين فرقوا بين الرجل والمرأة قالوا بأن النتف يبعف الشهوة والحلق يقويها أو أن النتف يبعف الشعر والحلق يقويه والنتف يؤخر نموه بخلاف الحلق وهذا أولى وأوجه من سابقه إن النتف بيضعف الشعر والحلق يقويه او ان النفس يؤخر نموه بخلاف الحلق ده اولى من ان يقال بمسألة الايه تعليق المسألة على الشهو لان اذا قلنا يقوي الشهوة عند طرف ويضعفها عند طرف اخر فمسألة الشهوة يعني اتداء امر لا يذهب المروع الى اضعافه الا اذا كان خارجا عن الايه عن العادة المألوف نعم وعلى افتراض قبوله اي هذا التعليل فالاصل ما جاء في السنة وهو الحلق الذي لم يفرق بين الذكر والانثى ويؤكده حديث ابن عمر ربي الله تعالى عنهما مرفوعا من الفطرة حلق العانة اذا هنا علق المسألة على الايه لس ان احنا بنجد الحديث الواحد فيه تفريق بين شيء وآخر يعني تجد مثلا ايه في حلق وفي نتف والأصل عندنا ان الذكر والأنثى سواء في كل الأحكام إلا ما خصه بدليل أن النساء شقائق الرجال فاللي يفرق لا بدون يفرق بايه إما بعلة مجمع عليها أو هنقول حكمة على قول بعض الأصوليين أن يصلح التعليل بالحكمة حكم أيضا متفق عليه. أما عل مختلف فيها أو حكمة مختلف فيها فلا يصلح بناء الأحكام عليها لأن الأحكام بتبنى على إيه ها ماشي الادلدة بيكون إيه الأحكام بتبنى على أوصاف ظاهرة أوصاف ظاهرة سواء قلنا عليها أسباب أو قلنا عليها حيثم أو قلنا عليها إيه علل فلأحكام تبنى على أوصاف ظاهرة أما أشياء ممكن تحتمل عند طائفة وطائفة أخرى لا تقبل من فريق وترد من فريق آخر فهذه لا تعلق عليها الأحكام لأنها تبقى ما مفارقة, مفارقة لا والشرع جاء ليجمع لا ليفرق نعم ومن هنا احنا قلنا دايما أو بنقول ام الشارع لا يفرق بين لا متماثلين ولا يجمع بين متفرقين والاصل ان الخطاب يشمل الرجل والمرأة وإنهم شقائق في كل الأحكام إلا ما قصة بدليل فكون الفطرة دي تكليف يشمل الذكر والأنثة ولا يشمل الذكر دون الإناث الذكر والأنثة إذن الحكم فيهما واحد إلا ما ثبت فيه التفريق بدليل شرعي نعم وأظهر من حديث ابن عمر حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت ليلا. أي حال الرزوع من السفر ونحوه فلا تدخل على أهلك حتى تستحدى المغيبة اللي هي المرأة التي غاب عنها زوجها أو التي كنت غائبا عنها وتنتشط الشعفة المرأة يبقى باستعمال الحديدة اللي هي الموسي أو ما يقوم مقامه لكن احنا بنتكلم نفسه ما يستحدى دي بقى فيه استعمال للحديدة والحديدة دي بتعمل ايه بتحلق بتحلق يبقى ما تكلمش هنا على نتف لأن الناتف بخلاف استع... الناتف باليد أو بملقاط أو بنحو ذلك إنما الاستحداد يكون باستعمال الحديدة كالموسي ونحوهي يبقى سماهي استحداد يبقى الأصل أن الرجل والمرأة هنا سوا فالراجع عدم التفريق بين الرجل والمرأة والمطلوب ده احنا بتكلم في بابل ايه فباب الاستحباب اما الجواز فباب واسع زي ما بدأنا في الأول والمطلوب إزالة الشعر بأي مزيل أو مطلوب إزالة الشعر فبأي مزيل حصل حصل المطلوب بشرف ألا يترتب عليه ضرر لكن السنة الحلق لأنه المنصوص عليه وغيره لم ينهى عنهم والعلة فيه مدركة يعني إيه كلام ده ها قول انت انت اقرأ الفقرة الاخيرة ديت و... لا لا اقرأ انت معك شبارة عشان تقرأ انا قلت ايه واتسن الحلف لأن... لانه المنصوص عليه ده خلاص وغيره لم ينه عنه والعلة فيه مدركة لازمة في الكلام ده ايه لان واحد قد يعترضني ويقول طيب انت بتقول المنصوص عليه الايه الحلق فما الذي يجعلنا نعدل عن الحلق الى غيره واضح الكلام ممكن عليه الحلق طيب انت جبت منين النفس والقص والبضره ونحو ذلك جبتها منين لان هنا اللفظ المذكور معناه أوسع من مجرد مدلول اللفظ نفسه اللي هو الحن زي ما احنا قلنا في مسألة إذا نوذي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله هل المقصود وذروا البيع يبقى البيع فقط ولا أي عقد يشغل عن شهود الجمعة المعنى الأوسع أي عقد يشغل عن شهود الجمعة هنا برضو هنقول المعنى الأوسع إيه الحلق المقصود به ذات الحلق ولا مقصود به ازالة الشعر ازالة الشعر يبقى احنا نظرنا الى المعنى الايه الاوسع عشان كده قلنا وغيره لم ينهى عنه لان لو نهي عن غيره يبقى تعين ايه المنصوص عليه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحلق ودخل في معناه ما يؤدي الى ما يؤديه الحلق يبقى الحلق هيؤدي الى نتيجة النتيجة ايه إذالة الشعب وغيره لو أدى إلى هذه النتيجة يبقى لا ينهى عنه وإن كان الحلق لأنه المنصوص عليه هيبقى هو, هيبقى هو الأفضل أو هو السنة ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما سؤل عن نفس الإدرس قال هو أفضل لو كنا نقوى عليه يعني ممكن واحد يتحمل النافس واحد تاني ما يتحملش إنما يبقى المنصوص عليه هو الأفضل فالإمام أحمد رحمه الله تعالى مع أنه من أقل الناس استعمالا للقياس إلا أنه نظر إلى المعنى الأوسع المعنى الأوسع إزالة الشعر فبيقول صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ندف الإبر فالندف هو لكن افرض أن أنا بجد صعوبة بالغة أو ألم شديد في الندف أتكلف وقد يسبب لي بعض الأضرار ولا أعدل الى المباح وأترك الأفضل لمصلحة أكبر هو ده كلام الإمام أحمد أن ندفو أفضل لو كنا نقوى عليه اللي يقدر ينتفي بأداء أفضل لأنه هو منطوق الحديث واللي ما يقدرش على الناس يمكن أن يزيل بأي مزيل آخر عشان كده ولا والعلة فيه مدركة يعني العلة هنا إيه إزالة الشعر إزالة الشعر فبأي مزيل حصل يبقى حصل المطلوب لكن يبقى المنصوص عليه هو المقدم نعم هل يلحق شعر الدبر بشعر الفرج اختار الشارح هنا حلق الجميع اللي مع كتاب يقرأ لنا لفظ الشارح اقرأ في المسألة حلق الدبر فوائد الحديث هات الكتاب مطلع ها. هو حصل له وثانيها بعد كده قال وهذه الخمس المذكوره في هذا الحديث من جمله النظافه التي اتجاد كان اولها وثانيها ها عليها وثانيها حلق الشعور التي حول الفرج سواء كان قبلاً أم دبراً لأن بقائها في مكانها يجعلها معرضة للتلوث والنجاسات وربما أخلت بالطهارة الشرعية يبقى قوله هنا سواء أكان قبلاً أم دبراً ها اختار ان شعر الدبر يلحق بشعر القبر نعم وهي مسألة خلافية من العلماء من قال يستحب حلق شعر الدبر ومنهم من قال لا يشرع وقيل يباح ده عندنا ايه ثلاث اقوال الاستحباب والاباحة وعدم المشروعية طبعا لا يشرع ممكن تدخل فيه القراهة وقد تصل الى المنع نعم وقيل يباح وهو مذهب المالكية واختاره النووي رحمه الله طيب اللي قالوا بالاستحباب استدل بأن هذا الموضع معرض لتعلق الأذى به حال خروجه فإذا استنج بالحجر بقي أثره فهو أولى بالإزالة من شعر الفرج يبقى نظره أيضا لإيه على إن العل في إزالة هذا الشعر ليست مجرد تشويه صورة الموضع وإنما خشيت تلوث الموضع بشيء من الفضلات الخارجة وعدم إنقاءها لسيما إذا استعمل الحجار نعم. قال ابن دقيق فأن الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس ومن قال بعدم مشروعيته استدل بعدم ورود شيء مرفوع أو موقوف يعتمد عليه في ذلك وهو ما صرح به الشوكان في النيل وهذا الكلام وإن سلم للشوكان رحمه الله الشوكان قال إيه اعتمد الجزئية الثانية عدم المشروعية ليه طيب هنا هنقف نتسابع هل كل شعر في البدن لا يجوز نزعه إلا بمبيح ولا الأصل الإباحة في إزالة الأشعار أو الشعر كلها لماذا الأشعار؟ كلها طيب هننجل الكلام المهم إن الشوكان اعتمد هنا إيه؟ اعتمد إن ده شعر لم يؤذن بنزعه فيبقى على حالته يبقى اعتبر إن الأصل المنع الأصل المنع نعم قلت وهذا الكلام إن سلم للشوكان رحمه الله إلا أن نفي الاستحباب لا يدل على نفي الإباحة وهو ما قاله البعض يعني لا افترض إن الشوكان بيعطرض على القائلين به الاستحباب لكن فيه بين الاستحباب والمنع أنطرد اللي هي إيه الإباحة إما نحن نقول هنقول مستحب أو إيه او مكروف في وسطهم المباح يعني عكس الاستحباب الكرة ففي في الوسط حاج الاباح فاذا انت نفيت الاستحباب لعدم ورود الدليل المفيد للاستحباب يبقى, يبقى يبقى عندك الايه الاباح فاين الدليل المانع منها ده اللي قال به طائفة من اهل العلم قاله صحيح القول بالاستحباب يفتقر إلى دليل لكن الإباحة أو الكراهة تحتاج أيضا إلى إيه إلى دليل يبقى يبقى الإيه الإباحة ليه؟ قالوا أن الشعر ثلاث أقسام قسم نهينا عن حلقه كشعر اللحية وقسم أمرنا بحلقه كشعر العانة وقسم مسكوت عنه فلم نؤمر بحلقه ولم ننهى عنه فهو على العفو والإباحة كشعر الساق واليدين وممكن أن ندخل في هذا الشعر أو في هذا ويمكن أن ندخل في هذا شعر الدبو وهذا هو الظاهر إلا, إلا أن يكون بقاؤه مؤثرا في طهارة الاستنجاح كما لو كان كثيفا أو طويلا ولا يمكن تنظيفه إلا بالماء بحيث لا يطهره للتجمار فهنا لا شك أن القول باستحبابه قول قوي متجف أو الاقتصار على الاستنجاء بالماء قال النور رحمه الله ولكن لا مانع من حلق شعر الدبر وأما استحبابه فلم أر فيه شيئا لمن يعتمد غير هذا فإن قصد به التنظيف وسهولة أو فإن قصد به التنظيف وسهولة الاستنجاء فهو حسن من دوب إذا نعلق على إيه؟ على تهارة المحل تهارة المحل إذا كان هذا الشعر خفيف بحيث أنه لا يتعلق به نجاسه يبقى الأصل إن حين نقول هو مخير بين نزعه وتركه وإذا كان كثيفا يغلب على الظن تعلق النجاس به فهو بين أمرين إما أن يزيله وإما أن يقتصر على استعمال الماء باعتباره أبلغ في التطهير فهو مخير بين هذا وذاته والأصل ان الطهارة تحصل حصلت بازالة الشعر اللي تعلق به النجاسة او حصلت باستعمال الماء المهم ان المحل ايه يكون طاهرا واضح الكلام طيب بقي الكلام عن حلق عانة المي لو مات رجل وعانته او شعر عانته كبير لو كان حيا او لو كان يملك امر نفسه لا لازاله او للزمه ان يزيله فهل إذا مات والحالة كذلك ينزع هذا الشعر أم لا تكلمنا أبكذا في مسألة, الإيه؟ مسألة الختان فهل يقاس نزع شعر العانة أو حلق شعر العانة على الختان أم لا هي مسألة خلافية أيضا خيل يحرم وهو مذهب الحنفية والمشهور من مذهب الحنابلة وقيل يقره وهو المشهور من مذهب المالكية والشافعية وقال مالك رحمه الله هو بدعة وقيل لا يقره ولا يستحب يعني ايه الامر فيها مسكوت عنه مبايح آنا وهو قول عند الشافعية وقيل ان كانت طويلة استحب حلقها وهو قول الشافعي في الجديد وقول عند الحنابلة واختاره ابن حزم رحمه الله تعالى طبعا سبق ان احنا اتكلمنا او نقلنا كلام ابن حزم رحمه الله انه واعتبر الميت كالحي في هذه الخصال كلها انه دي خصال فطرة تشمل الحي والميت على حد سواء فاذا كان الحي يلزم النزول على مقتضى هذه الفطرة فكذلك الميت يجهز الى ربه عز وجل على مقتضى الفطرة ايضا من قال بالتحريم حجته ان هذا الامر يحتاج إلى كشف العورة ولمسها وهدك حرمة الميت وذلك محرم ولا يرتكب المحرم لتحقيق سن طبعا واضح أنهم بإذن الكلام على إنل إيه؟ حلق العانة سن آه ده الكلام اللي نقلوا أنه غير قالوا ولم يأتي فيه شيء من الشرع ولذلك اعتبره مالك رحمه الله تعالى بدعا وقال النووي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فكره فعله بل ثبت الأمر بالإصراع بالجنازة المناف لذلك هذا لهم ايه ايه أمور منها كشف العور ان مثل هذا الأمر يحتاج الى كشف عور او كشف العورة انتهاك لحرمة الإيه؟ الميت ومخالفة من الحي الأمر الثاني أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد ذلك يبقى إيه على قول المالك يبقى بدع ولم يجر عليه عمل الناس وإحنا عارفين طبعا إمام مالك عليه رحمة الله كان بيدند كثيرا حول عمل أهل المدينة فهذا الأمر لم يشتهر عندهم فكان يعتبروا على المنع باعتبار أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا القرن المفضل وقال أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فكره فعله الحاجة بعد كده بل ثبت الأمر بالإصراع بالجنازة المنافي لذلك طبعا يعني هذه الأخيرة يعني كم يستغرق حلق العانه هذه لا يعلق بها الحكم في الحقيقة لكن يبقى النظر عندنا في إيه حاجتين لما كشف العورة وما سألت عدم ورود الدليل طيب قالوا والعورة مستورة أي عندما يكفن فتكون العورة إيه؟ مستورة وبالتالي صورة أو وحشة الصورة التي تكون عند الآدم مفقودة هنا لأنها تكون مستورة فيستغنى بسترها عن إزالتها وقاسوه على عدم ختانه على القول الراجع في عدم جوازه ومن قال بالمشروعية سواء الجواز أو الاستحباب استدلوا بأن حلق العانة من باب التنظيف فيشرع حلقها كإزالة الوسف وإذا كان حلق العانة من الفطرة فلماذا يحرم الميت من تحقيقها قال ابن حزم رحمه الله وإن كانت أظفار الميت وافرة أو شاربه وافيا أو عانته أخذ كل ذلك لأن النص قد ورد وصح بأن كل ذلك من الفطرة فلا يجوز أن يجهز إلى ربه تعالى إلا على الفطرة التي مات عليها يبقى رب المسألة ان الميت والحي هنا سواء لأن ده على الفطرة اللي يلزم هو النزول عليها والعمل بمقتباها والميت وإن مات فيجهز إلى ربه على الفطرة ويكون ده في أو تحت مسؤولية من الأحياء اللي هيغسلوه وروا عبد الرزاق بسند صحيح عن أبي قلابة أن سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه حلق عانة ميت ولا يعرف له من الصحابة مخالف فيكون فعله حجة هذا الكلام صحيح أو غير صحيح فعل الصحابي إذا لم يعرف له مخالف حجة ولا ليس بحجة ما إحنا عندنا ليش نصوص عن مسامحة فين النصوص لين طيب يبقى إحنا هنا هنقول إن قول الصحابي او فعله لوحة ملاحة اما ان يشيع هذا القول او الفعل ويشتهر بين الناس ولا ينكر عليه منكر او لا ينكر عليه منكر فهذا حجة على الراجح بل حكى بعضهم الاجماع خلافا للنظام على مشروعية هذا الاجماع والاعتداد به الاجماع السكويت اه يعني قالوا ان لم يخالف في الاحتجاج بالاجماع السكوتي الا هذا النظام لكن الظاهر والله تعالى اعلم ان النظام خلف في صفه عنه مش الاجماع السكوتي فقط وفي عدد من اهل العلم من اهل السنه يخالفون في الاحتجاج بالاجماع السكوتي لان هم طبعا بيعللوا المساله بايه طبعا هي يعني حته في الاصول لحد ما نديلها ان شاء الله بيقولوا ان لا يعني بكلام الشافعي عليه رحمة الله لا ينسب لساكت قوي وعللوا ذلك بأمور أنه أنا ممكن الآن أو بلاش أنا أنا بتكلم الآن وقلت قولا يحتمل الصحة أو الخطأ وانت جلس أمامه طبعا أنا بتكلم عن طائفة أهل العلم يعني العلماء اللي يأخذ أو يعتد بقولين في الإجماع واحد عالم بتكلم وعالم جلس أمامه سمعه بتكلم في مسألة وسكت هل مجرد سكوته يعد إقرارا لما قاله الآخر أم لا ليه ليه والأصل إنه نفس الله قال إذا رأى أو من رأى منكم منكرا فليغيره فلماذا سكت ها إصلحت إيه لا في فرق بن يخالف منه إن هو يبتدئ كلاما أو إن عمر يخطئ ويسكت خوفا منه فرق بين الاثنين يعني قال الان مثلا او انا ممكن اهاب اتكلم في حضرة الشيخ فلا هيدا منه او اجلالا له بخلاف ما لو انه تكلم واخطأ وانا اسكت لا ما اسكتش على الاقل ان انا انصحه في ايه على انفراء او ابين باي سبيل ان انا معترض انما اسكت يبقى ان كده قدمت حرمة المتكلم على حرمة الشارعة بأمصيب لأ هم بيقولوا ان فيه عدة احتمالات منها انه قد يكون غير مستذكر للقول الفصل في هذه المسألة هو عارف ان فيها قول اخر وفيه ادلة اخرى ولكن لم يستحضر في هذا الموطن الادلة الاخرى اللي ممكن يعترض بها او يناقش به لكن من السهل جدا ان يجاب عن هذا الاحتمال بأنه طيب وبعد فراغه وخروجه من هذا المجلس ألم يتسع له الوقت للبحث والرجوع على المتكلم ببيان خطأه طيب هيقوله أنه قد يكون المتكلم ذا هيبة أو سلطان يمنعه من الكلام وإلا ناله من الأذى ما نال أقول هذا يمكن أن يربى عليه بأنه ما من أحد إلا وله بطانة هد إنه هو قشي من صاحب السلطة انه يعترض عليه على الملاء هو لو تلمز ولا لا له بطانة ناس مقربين منه كان يفضي اليهم على الاقل بان هذا القول غير صحيح وانه خشي ان يتكلم لحصول مفسدة كذا وكذا وكذا فحملوا عني اعتراضي على هذا الايه ها. قد يكون خشي ان يتكلم في المجلس لكن طب بعد ما, خ... ما ساب المجلس يمكن ان هو يترك البلد كله وانتو عارفين ان البخاري عليه رحمة الله ترك بخارة ليه ها مين لا لا يا رجل وخالد ابن احمد الذهلي لما ارسل الى البخاري عليه رحمة الله ان احمل الي كتاب الجامع وكتاب التاريخ وغيرهما لأسمع منك فا أرسل البخاري رحمه الله تعالى مع رسول وطبعا خالد بن احمد الزهل كان والي بخارة في هذا الوقت فأرسل إلي قال إن كانت له حاجة إلى شيء منهما فليحضر إلى مسجدي أو الى داري فليسمع مني فإني لا أهين العلمة فطبعا رجع الرسول بالرسالة إلى الأمير قال آه وإن لم يعجبه ذلك وإن لم يعجبه ذلك فهو السلطان فليمنعني حتى يكون لعذر عند الله تبارك وعلى فإني لا أكتم العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيام فرحت الرسالة إلى طبعا الأمير في بعض علماء السلطة فبدأوا يتكلموا في مين في مذهب البخاري رحمه الله أنه مجسم وكذا وكذا, وكذا فترك البلد ورحل عن, إيه؟ عن بخار إذن الحصل هنا إنه, هب أنه ضيق عليه في مكان ومنع من قول الحق فيه يبقى حاجة من الاثنين إما أنه يخشى أن يموت قبل أن يبلغ الحق الذي يدين به فيبادر بإعلام أصحابه والمقربين منه بأن هذا القول إيه؟ غير صحيح أو قد يموت هذا المتسلط قبل موته فيعلن قوله بعد, إيه؟ بعد موته يبقى هذا الاحتمال ايضا ممكن لا سيموا ان احنا بنتكلم على طائفة اختصها الله عز وجل باقامة هذا الدين فلو سكت كل انسان منهم وان لا ينسب لسكت قول او ان السكوت ليس دليلا على الاقرار يبقى بنتهم هؤلاء الناس في غيرتهم على هذا الدين ولذلك في مثل هذه الايام عندما يتساهل مع المخالفين او الذين يتجرؤون في امر الفتوى ولا يرد عليهم ايه اللي بيحصل هما بيبدأوا كاقزان لكن بعد كده بيصبحوا وحوش لا يملك احد ان يرضعهم او حتى يسيطر على مخالفته ده اللي حصل على سبيل المثال مع عمر خاد الناس في الاول احد ايه ده راجل ربنا سبحانه وتعالى فتح بيه كثير من قلوب الناس ووصل الى ناس لا يمكن انه كنا نصل اليهم وووى الى اخر لحد ما نضت الايام وتكشفت الحقائق وتبين ان الرجل يدندن حول موضعين اثنين لا ثالثة لهم هم ايه عارتينهم ولا مش عارتينهم الله يبرك فيه ازاك الله خير قضية المرء وقضية التعايش السلمي بين الأديان وحوار الديانات والحضارات وهلوم مجر في هذه الأيام حملة أو حرب شعواء عليه تصوروا من مين مش من الشيوخ من العلمانيين عشان ايه عشان الراجل النهاردة قفت بان بيت المقدس اللي بناه داود وسليمان وبالتالي اعطى الضوء الاخضر لاسرائيل ان هي يتبرر كل افعالها المتعلقة بي القدس لان القدس ملك لهم وامتداد ليهوديتهم وبالتالي هذا الشريط وبتكلم على القدس للأسف اجزاع في ازاعة اسرائيل وفي التلفزيونات الاسرائيلية ثلاث مرات متتبعة واجزاع في كل البرامج الاعلامية في امريكا وغيرها من دول اوروبا فطبعا الناس اللي هم الوطنيين او العلمانيين او غيرهم اعتبروه باللفز كده في بعض الجرائد مش هقول الاسماء خائن لانه كده بيبيع قضية القدس لايه لاسرائيل وإنه بيبرر تصرفات اسرائيل. بعض الشيوخ بدأ يرد وقول لك احنا كنا بنلمس فيه الخير وكذا وكذا وكذا يا جماعة في حاجة اسمها ضوابط شرعية وأنا أهيد بكل مسؤول أنه يهتم بهذه الجزئية لا يغرنك عذوبة لفظي وجمال منطقي وحسن عرضي فالله أعلم بما وراء حسن الكلام من عقائد فاسدة ومناهج مضطربة الأول قبل ما أقول أن ده استطاع أن يجذب بعض القلوب أو يهدي الله عز وجل على يديه بعض الناس قبل الكلام ده كله أشوف علمه إيه مين اللي زكاه من أهل العلم لأن زي ما قلت في البداية بيبدأ قز. ينتفي الشيئا فشيئا حتى يصبح وحشا ولا يرضعه أحد بعد ذلك وده اللي حصل النهاردة آه احنا اتبسطنا أن الراجل وصل لبعض الناس وعمل, وعمل وعمل وعمل وعمل طيب وبعدين بعد ما تنفخ مين الله يرجعه خلاص أصبح له جمهور الراجل يا دمعة طلع 13 رقم 13 من 100 أفضل 101 أثره الناس في هذه الحقبة من الزم ده مين اللي عامل الكلام ده الغار هم اللي عامل المسألة دي طلعوا طلع رقم 13 في افضل 100 واحد في المئة سنة اللي احنا عايشين فيها ده ده معنى ايه صدق الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع من لاتهم انا وانتش انه وتتبع من لاته ولكن على الاقل سوغ لهم اشياء ما كانوا يحلمون ان هي هتيجى عن طريق واحد للأسف بيتكلم باسم دي والنهاردة ادخل على موقعه تجد فرحة عارمة بهذا التصميم وكأنه دخل الجنب او قطع له بدخول الجنب اي واحد يدخل على الموقع بتاعه يشوف جايبينها كده مصدرين بها الموقع الوقت ان الراجل بقى رقم 13 على مستوى العالم فافضل 100 واحد على مستوى العالم هياخد المنصب ده بتاع ايه؟ لان زي بولت هم القضيطين اللي شغلين زهنه الآن هم دو قضية قتل عقيدة الولاء والبراء في انفس الناس وقضية المرأة التي يدنبن حولها لإفساد الأخلاق ولسيما أخلاق المسلمين الدرجة الأولى وسبحان الله العظيم يعني كان يحضرني في هذا مقولة أرجو أن أذكر نفسها للإمام الأوزاع عليه رحمة الله يعني معنى الكلام علشان لا يعني لو اقوله بمعنى يقول اذا رأيت العالم قد كثر اصحابه فاعلم انه مخلط لانه لو كان يبغض لو كان ينكر عليهم لابغضوه من ذلك يعني ما ترك الحق لعمر من صاحب صحيح الكثير الانكار ببقى دمه جئيه لا مقبول إنما اللي بيسهل كل الناس بتحب وبيتهف عليك إنما اللي ما لك على الوحدة زي ما بيقوله حنبالك متشدد يبقى ده تقيل محضر ومحضر يعني غير مقبول أو غير مرضي هي دي المشكلة حتى أظن ستاني الثاور رحمه الله تعالى كان يقول أيضا كثرة الخلال من رقة الدين العادة جارية إن الايه صحيح الإنسان مدني بطبعه او اجتماعي بطبعه لكن ما لا يحب كفرة الإنكار عليه ويريد أن يتبع نفسه وخلاص فهيه دي, دي القضية القضية أن الآن تجد آه ناس انتصروا لي ويوم ما يجي واحد يتكلم هتشمخ هذه الأنوف للدفاع عنه ويبقى فرقنا ما جمعناش إنما لو حكمنا المسألة من الأول أنت جاي منين؟ ومن اللي مزكيك ومبلغ علمك ايه خلصت القصه ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظه في الحسنه فين الحكمه من اين اصاب حكمته خدها من هذا من الكتب مصيبه الكتب لا يمكن ابدا ان تربي طالب علم ولذلك انا ارى من المفاسد اللي اسال الله عز وجل لان تخف حدتها مسألت الفرائيات سادي الأيام صح الناس كلها شايفاها ان احنا سطنة برجل دعالة الأفاق لكن في الآخر الناس قعدى ما شاء الله هجرت المسجد وروح المسجد والجماعة واقتراب الناس بعضهم من بعض خلاص كل ده انتهى واصبح اهتمام الناس بالتثقيف الدين يبقى مثقف دينية يسمع داو يسمع داو فاعمال يقلب قنوات وتعددت مصادر التلقي هو يسمع من ده بعض الحق ويسمع من التاني بعض الباطل واصبح راسه او فكره كالسفينج كل ما يعرض عليها تشرب تبدأ ايوصل لقاء يعني نارجل يعني نسأل الله عز وجل السلام فالحاصل من الاول تحكم هذه المسألة جماعة لان ديت وانا اقولها هو في السن تفريط في هذه الجزئية بالغ واقتربوا كثيرا من الاوقاف ان اي واحد بتكلم حلو او تعالى عايز يبقى خطير في أنصار السنة فضل قل خد كن حافظ خطبة ولا حاجة وبتكلم كويس لغة العربية إلى حد ما فضل ابقى خطير لعرفنا هو تلقى علم عن دمين ولا عقدته ايه ولا مصادر التلق بتاعته موحدة ولا مضطربة منهجه مستقيم ولا غير مستقيم ايه ده وفي الاخر بينسب وابقى عبء وحملة على أنصار السنة او على الدعوة الثلاثية عموما بلاش أنصار سنة اوجب تب ليه الكلام ده هي دي. في يوم من الايام زي قلت انت فتحت له الباب واعطت له الدقل اخضر اللي يخليه ينمو شيئا فشيئا حتى يصعب عليك بعد ذلك انت انك توقفت انت خطأ خلاص فتحت له المجالات هو نزل مثلا بلد ما تابع مدغم وعمل لنفسك ينفيه وانت وقفت له بعد ذلك على خطأ او اخطاء منهجية او اخطاء عقديية لا مسجدنا خلاص حرمت عليك لا هيروح مساجد تانية وهيبدأ يستمر ولا يمكن انك هترجع بل هو اللي هيعمل لك ايه هو اللي هيرد عليك وهو اللي هيتهم منهجك وهو اللي يتكلم في عقبتك وهو وهو هيبقى حرب عليك طيب ليه لان احنا في الاول للأسف فرطنا في هذا الاصر انت مين ومصدر التلقي بتاعك ايه عقبتك منهجك قبل اي حاجة تانية إذن تصفية من البداية جماعة في شيخ الألبان عليه رحمة الله كان يركز جدا على مسألة الايه؟ في باب التربية إلا كده التخلية قبل التحلية فالرجل ده تربى على إيه مشايقه مين اتعلم إيه عقدته شكلها منهجه إيه لإيه وخصوصا مع التراب المناهج اللي موجودة دلوقتي والكل بيخبط في بعض طب كده أنا أسمح لأي واحد أن هو يدخل وبعد جده أجأ رده معرفش أرده هو ده الحصل دلوقتي كتب قلفت وكذا وكذا وكذا كل المشيخ يتكلمه وبعدين هل هو يسمع كلام حد النهاردة هيرجع عن اللي هو فيه انتهت القصة لان احنا كبرنا او مالاش احنا عنا ليش دعوة هم كبروه كل اللي تكلمت بالثناء عليه كبروه والوقتي انتهت القصة لا يمكن ابدا ان هو الا ان يشاء الله استغفر الله يعني الا ان يشاء الله رب العالمين اما على حالي تلك فلا امن ان هو هيستجيب لهؤلاء كل اللي تكلموا عليه وقدموه واتنوا عليه واه والاخره خلاص تلامهم بالنسباله ولا شيء احنا ايه اللي خلانا تكلمنا في المسألة تشيء اه مسألت السكوت اه مسألت السكوت كويس <تصفيق> اه فأقولك ايه بعض الناس يقولك نسكت لحد ما نشوف ايه اللي وراه تسكت يعني ايه ما هو أنت هتسكت والثالث والرابع والعاشر ثم وبعدين إذن الحق أحق أن يتبه فهنا أقول ان لا يتصور في القرون الثلاثة المفضلة ان واحد يأرى خطأ ويسكت عنه أبدا لا يمكن أن نتهمهم بهذا الاتهام أو نظن فيهم هذا الإيه؟ هذا الظلم ولذلك نقول إن إذا اشتهر الفعل أو القول أو كان مظمة الاشتهار ولم نعلم مخالفا لهذا الصحابي وإن كان واحدا فالأصل أن ده إجماع سكوتي معتد به على الايه؟ على الراجح أمر الثاني أن يكون هذا القول أو هذا الفعل مثله لا يشتهر ولا هو مظنة اشتهار يغلب على الظن أنه خاص به طائفة معين. هذا لا يدخل في باب الإجماع لأننا نقول لو اطلع عليه واحد فيه مية ما اطلعوش عليه لو اطلع عليه واحد فهناك مئة لم يطلع عليه مثل هذه المسألة التي معه سعد بن مالك رضي الله تعالى حلقة عانت مي كم واحد شافه كم واحد اطلع على فعلي هذا نسبة محدودة جدا يبقى دافي الحقيقة نقول ليس مظنة اشتهار وبالتالي لا يدخل في باب الاجماع السكوتي فضلا عن ان هذا الاثر من طريق ابو قلابة وابو قلابة كان يرسل كثيرا ولا أعلم له سماعا من سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه إذا بنقول هذا الأثر يجاب عن الاستدلال به بجوابين الأول أن أبا قلابة رضي رحمه الله تعالى كان يرسل ولا أعلم له سماعا من سعد رضي الله تعالى عنه الثاني أن هذا الفعل ليس مضنط الاشتهار ليكون حجة كما هو شرط قبول الإجماع السكوتي عند من قال به قالوا وكشف العورة يجوز للحاجة كالتداوي بل اللي قالوا بالإيه بالإباحة أو بالمشروعية قالوا إن كشف العورة يجوز للحاجة كالتداوي والختان ونحوهما فهذا منه ويقتصر على قدر الحاجة مع أنه يمكن إزالة الشعر بلا نظر وبدون أن يباشر أو أن يباشر مسها كما في النور يعني باستعمال البدرة ونحوه نعم ويمكن أيضا أن يقال إذا كان من يتولى حلقها ممن يجوز له النظر كزوجته مثلا فلا بأس وإلا فلا يجوز لأن حرمة الميت كحرمة الحي والظهر الله تعالى أعلم أنه ده أعداء الأقوى بالفعل لو إن شعر العانى طال حتى فحش وله زوجة موجودة يجوز لها أن تنظر إلى عوراته لأن يجوز لها أن إيه؟ تغسله أصلا فلا مانع أن تقوم هي بإيه؟ بحلق عانته إلا أن يكون فيها برضو شيء من الإذاء للميت لأن حرمة الميت كحرمة الحي نعم. او لو أمكن إذالتها مثلا بالبودرة باعتبار انها لا تسبب ألما او نحو ذلك فلا بقى صعيب في حالة إذا إيه؟ طال الشعر حتى تحش يعني كان المنظر غير لم زي ما قلنا أنه صحيح ليس عندنا أمر ولا عندنا نهي والفطرة تشمل الحي والميت وطالما ما فيه شفاه لا إلام ولا إذاء ولا ارتكاب محرم ولا مكروه يبقى الأصل الإيه؟ الأصل الإذاء نعم طيب على القول بحلقها هل يدفن الشعر معه؟ قال به بعض الحنابلة أو قال به الحنابلة ووجه عند الشافعية كما لو كان عضو سقط منه يعني قاص الشعر الشعر العانى أو قلامة الظفر أو نحو ذلك مما يقص أو يؤخذ من الميت حالة تغسيله على إيه؟ فالعضو الساقط منه فإنه يدفن معه والذي يبدو والله أعلم أنها لا تدفن معه وليست كالعضو منه لأنها في حكم المنفصل وكما أنه لا يلزم جمعها لتدفن معه حال قطعها وهو حي فكذلك وهو ميت ولو كان ذلك مشروعا لجاء به النص والأصل عدم المشروعية حتى يريد دليل على ذلك واضح؟ يباح نقول هنا المسألة إيه؟ هو اخذ قطع منه هذا الشيء وهو حكم حكم منفصل ليس كالعضو المتصل به فلو قلنا ان احنا قطعنا منه هذه الاشياء او ازلنا عنه هذه الاشياء وهو ميت فتدفن معه طيب نقول ان كان ينبغي انه يجمع كل هذه الشعور او الاضفار او كل ما يزيله تبعا للفطرة ثم يجعل معه في قبره اذا مات فالحكم واحد ولا قائل بذلك وعليه فنقول انه لو كلمت افطاره او حلقت عانته او قصة شاربه او اخذ منه اي جزء يجوز اخذه او يستحب اخذه فهذا طالما انه منفصل عنه لا يدفن معه ولا يشرع ذلك بالنسبة للقياس يعني ونحن قلنا اتباعا ان هو لا يقاس على العضو الساقط منه لامور منها ان ده متصل وده منفصل ومنها ايضا ان العضو اللي ساقط منه لو قطع قبل حياته فانه يدفن بمفردة آه. لكن احنا بهم بيقولوا هنا ان احنا بنعتبر ان نفترض انه عافان الله وقياك مات فقطع منه عضو ثم بعد ذلك مات فبيجمعوا الاثنين معافي الدفع حالة الدفع وبيقسوها على هذا الموقف مش على على ما قطع قبل ذلك بفترة يعني. نعم طيب نكمل بقى المرة اللي كان إن شاء الله نسألت قص الشارب ونحاول نفرغ من الحديث المرة المقبلة بإذن الله يعني. إن شاء الله